سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على أبال الذين اصطفى أما بعد أخواتنا الفضلات الكلمات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بصراحة أنا حد البقاء مع دمسور محمد رفعت أستاذ يانسل ربنا يحفظهم ويعني وي أنا في صدري شيئة جماعة يعني أنا الوقت كنت عايز أكمل العظيمتان ولكن أنا عايز أحس أن أنتم بيجوا من وراتكم ثمرة في الواقع وده مش هيحصل غير زي ما بقولوكو يا جماعة يعني ايه يعني انا كنت قادت بالفترة كده عملت بحث هو المعهد القرآن الدعوة ده ايه ده تبية يعني انا بربي فيه ناس طيب انا بربيهم ب... ب... بإيه؟ بخطة الخطة دي كان برنامج قلت مثلا عشر برامج من ضمنها التفسير من ضمنها المدارسة من ضمن الخطة دي يا جماعة الاشراك والتصعيد ان انا شرككو معايا يبقى فيه تخطيط جماعي يبقى فيه تحضير جماعي يبقى فيه تنفيذ جماعي, يبقى فيه آآ آآ تنفيذ جماعي يعني يبقى في تصعيد يبقى اه اه ايوة يبقى فعشان كده يعني أنا الوقت بقى هنبدأ أول نقطة أنا الوقت قررت أن أنا يعني مش هديكوا درس في العظيمة ثاني الوقت وهنفكر مع بعض في مهمة جماعية نعملها كلنا مع بعض مهمة جماعية كلنا نعملها مع بعض وإذن الله سبحانه هي أنا الوقت بكلفكم إن أنتم يعني مش الشيخ أحمد جلال ودكتور حازم هيعملوا ليلا إيمانية وأنتم بقى اعملوا بقى البستارات وانتم بقى يشييار لا إنتم اللي هتعملوا ليلى ايمانية انتم الوقتي اللي هتعملوا ليلى ايمانية وانتم اللي هتديوا ليلى دي وأنا هبقى ضيف شرف هذه الليلة والليلة هذه الهتبقى أول إنتاج واقعي الدعوي أول ثمراء واقعية على النت للمعهد القرآني الدعوي بإذن الله سبحانه وتعالى وطبعاً الجهد التربية اللي موجود على الموقع يعني انا مش مش مش طالب مش هقول بقى ان انتم يا اولاد على قيد كل المربين اللي في موقع الطريق الى الله بجد الله سبحانه وتعالى زي قول الله سبحانه وتعالى ثم كلي من كل الثمرات كلي من كل الثمرات ده منهج بنائي ان ان الاخ والاخت يتربى انه ياخد من كل مصدر للخير وان كنت بقولوكوا ركزوا معانا جدا جدا في البعض القرآن الدعوي الا ان برضو التركيز لا يمنع انك تستفيدي من باقي المربين وباقي الدعاء فالوقت انا عايز كل وقت اتفكروا معايا الوقت واحنا عادين يعني قبل ما اقوم هنكون خلاصنا الخطة باذن لو كتبناه قدام عينينا هنحدد يوم ليلة ايمانية نسائية لان انتو هتدوا كلمات وهنحدد منو كل وقت مين اللي هتد الكلمات وهيدوا ايه وأنحدد مع بعض بإذن الله سبحانه على اسم اللي يبقى أيه وفكرة البوستر وتصميمه تبقى أيان اللي هتتكلموا يا أخت أول شهيد أنتوا اللي هتتكلموا يا رسول الله يا رسلنا يا قوم أمة الرحمات ما شاء الله تنصاع معه يبقى الانفتاح الطرباوي يا رسول الله يا رسلنا يا قوم وكل من كل الثمرات ااا ااا أنتوا الوقت المسلم هو أفتح البراءة تتفاعل هي وطلابه وتوريط طواليه بفعل فضل الله سبحانه وتعالى انتوا هتحضرهم وهتشاورهم وانا هبقى مجرد ضيف في هذه الليلة يعني مجرد ضيف يعني انا هدي كلمة مثلا عشر دائس هذه الليلة خلاص ضيف كده بس يعني ضيف من الضيوف دكتور حادم شمال هيجي انما هيبقى مثلا على سبيل المثال اختنا مثلا فلانة مثلا هتختاروا منكم مين اللي هتكلم وايه الفقرات مش لازم الفقرة الوحيدة هي الكلام هل يبقى في فقرات فن إسلامي مثلا هل يبقى في فقرات إنشاد؟ هل هتعملوا مسابقات أنتم نفسكم؟ هل هيبقى في فقرات ابتكارية جذابة؟ طب أنتم هتعملوا الدعاية ازاي إيه؟ اللي دي بقى اللي احنا هنسميها الوقت أي اسم؟ هنسميها الوقت إيه؟ هنبص هن الوقت مثلا ايه؟, ايه, إيه؟ مثلا بطل رغم كل شيء أي حاجة؟ هنطرح الأسماء. بيجي الله سبحانه طال. يلا يا جماعة ابدأوا تطرحوا معايا. بس محمد رفعت طالبة معايا كده أو إيه؟ و ونجيب ورقة أو ونبدأ نكتب الايه الافكار بتاعه خوارشنا استاذ جعفر ما ليش تجيب لنا لو تجيب لنا هي آه... لنا... تقترحوا الليله تبقى الليله دي تبقى, آه... تبقى موضوعها ايه خلاص تو الله بتقول موضوعها ايه انا عايز كلامكم كله الوقت بقى يبقى ايه يبقى آه... مش هحزن م... مش حزن رغم كل شيء ايوه مش مش فاهم مش هحدن رغم كل شيء اا ده نختار اي موضوع ادخلي الاذاعه يا طغروبه قال ولا موضوعها قلبك متعلق بمين طيب قولوا لي الموضوع الوقت انا مش عايز منكم اسم يا جماعة انا مش عايز منكم اسم خلينا نفكر بقى ايه منهج شوية الاول موضوعها ايه احنا قلنا ال ال الروبيه انها تبقى ليلة ايمانيه نسائية نسائية عشان انتو تتكلموا على راحتكم تمسكوا المالكات وتتكلمهم انتو تتكلموا بعض يبقى ليه لعبانية النسائية ايه الموضوع الوقت اللي انتو شايفين ان, الاخو... ان البنات والاخوات على النت محتاجين انه هم لو لقوا موضوع بيتكلم في ده هيتشدوا جدا ها الصحبة الصالحة الاخره عدم النفسانة طريقي لربي بصوا انا عايز كل الوقت تفكروا معايا انتوا شايفين ايه الموضوع اللي لو في بنات او اخوات ملتزمات قاعدين عددتوا سمعهم ان في ليلة ايمانية نسائية هيعملها طالبات المعهد القرآن الدعوي طالبات المعهد القرآن الدعوي دفعة سنة تانية, دفعة تانية هيعملوها اي اي هيتشدوا انهما يدخلوا بضيافة مثلا دكتور حزم شبان خلاص هيتشدوا انهما يدخلها الدين مش اكتئاب الدين مش اكتئاب خايف التزم أخوات ولا بنات عادية لا يعني اخوات وبنات عاديه هاتوا موضوع للمحبه والتزام عموما يعني اللي عايزين يسمعوا دي الدين مش اكتئاب طيب والله شداني حته الدين مش اكتئاب إيه إيه ممكن يا دكتور محمد ده لو في طريقه تقطع الدين مش اكتئاب خايفه خي... البنت لا خايفه خايفه التزم احنا الواد من... انتوا الواد بتتكلموا عنوان يعني في بنات كانوا بعتوا لي عايزين يعملوا اقل لهم كتيبات واحده عامله حاجه اسمها حدوته في حدوته ووحدة عملة.. في عملة وين نزيزة كده؟ من نوتا في حدودة وفي واحدة تانية عملة ايه؟ مش فاكر حاجك برضو تانية كده عاوز التزم لأ اختنا امال عاوزة أنا عايزكم ايه؟ خايفة التزم فعلا خايفة التزم طيب ما خلاص عاوزة بس خايفة مثلا عاوزة بس خايفة ايه تاني؟ الجانب الاجتماع يدين ووجانب الاجتماع يدين مش اختقاء خلاص ازاي اختها تعرف ان تجمع اخوات ملتزمات هتسرع الحضور لعلها تحصل الصحبة التي تعينها جميل جدا اه اباديت ضمن الدعاية ضمن الدعاية هنتكلم عنها الوقت خطة الدعاية هنتكلم عنها الوقت اللي هي حتة فرصة الصحبة مالهاش حل فرصة الصحبة مالهاش حل عاوزة بس مش قادرة ماشي عاوزة بس مش قادرة حكاية بنوتة طيب حكاية بنوتة هي ايه جناتي في صدري امتى هتوصلي جميل امتى توصل لي كلها معاني جميله بس احنا عايزين حاجة ايه عايزين حاجه يا برده شويه يا بنات يعني عايزين حاجة تبقى تخاطب برضو غير الملتزم او او تخاطب يعني بصوا يا جماعة انا عايزه اقول لكم حاجه الملتزمات اللي ما بييجوش معانا في النت مثلا او في في ال بعد القراني او في غيره الله عارفين ما بييجوش ليه انت مش لوحدك قصدك بقى لوحدك مش هتقدري لوحدك مش هتقدري او انت مش لوحدك ماشي انت مش لوحدك في اخوات كتير اصلا لما يلاقوا عناوين زي مثلا دي مجرد على خبريها بنات سوبر التزام والله حلوة عنوان حلو سوبر ملتزمة سوبر ملتزمة موضوع النقاط برضو الاخران ده كلهم بيتكلموا عن الحب والعلاقات يا انتو حازم حاليا بعدوا جدا وما بيفكروا في القضية أصلا طيب احنا نجيبهم بقى بالإيه يعني بص يا جماعة أيام ما اتكلمت في السلاب زمان مو مجرد علاقة بل إيه أو مستني إيه ومستني إيه لا تتخيلوا من الملتزمين والملتزمات استفادوا من الدروس دي ونشطه أكدر أكدر في شباب غير ملتزم يعني يعني مش أي بنت ماشي عود حد بحبكت علي هنا انت غيرهم انت غيرهم برضو شعر كويس لسه فيه أمل البنا البنات والفيس والله شعار جميل البنات والفيس شعار حلوه البنات والفيس ااا واجي وجهي من لا بتقول موجب 18 يعني دلع المهم مثلا يعني خديم ايدي اه طب انتوا شايفين الموضوع ايه انتوا برضو للبنات وبس للبنات هو بس هتلاقي شباب كتير عايزين ادخلوا <تصفيق> مره شباب على عالبانتو زمان عملوا بتاع اسمها بنات بس ده واحد صعب يقول دخلت نت كل اللي عادين شباب مش ازيبك ااخد بهيلك اقصد خط البطر طيب جميل جدا الوقتي برضو انا عايز الوقتي الفكرة يرتق يا جماعة يعني ايه انتو شايفين اهم مواضيع نتكلم فيها نسائيا الوقت ايه يعني انتو شايفين حدة الدين مش اكتئاب خلاص، عاوضة بس خايفة لوحدك مش هتقدري عاوضة بس خايفة؟ لا خلاص، بلاش، أستاذ بس بقول بلاش مش عارف ليه، بس هو بنا مقال لا أي بلأ دول أكتر الموضوع، كسر الحاجز منه وبين الدين بصراحة موضوع تأخر الزواج وعاوز التزم طيب انتوا ايه رايكم ايه يعني بصراحة موضوع تاخر الدوا كنت عايز اتكلم يعني اختنا امال بدر خليبنا في حته ايه رايكم تعملوا مثلا عظيمات بلا أزواج مثلا يعني لو انتوا هتتكلموا اجتماع انتوا بقى اللي تتكلموا عن العنوسه يعني انتوا تتكلموا عن المشاكل مثلا يعني مشكلة الحب والصحبه بنات العذين ضايعه في الحب المحرم وفكره الزين والتطور انها تتزين اكتر وتظلم فكرها اكتر اهم موضوع انهم محبطين ومبتعدين في ناس بيتكلموا على غير ملتزمات وناس بيتكلموا على الملتزمات الملتزمات مشاكلهم الأحباط غير الملتزمات مشاكلهم فتنة الزينة والحب مسلمة بجد مش مشسورة بس عايزين حاجة فعلا تجمع يميل فقرة من الدرس <تصفيق> إسلامي حياتي إسلامي حياتي معنا جميل جدا إسلامي حياتي جميل جدا تجيب عليها مثال أكتر بنات والفيس الفيس ضايع بنات كتير أنا أتكلم عن غير الملتزمات لأنهم أكتر تأخر الزواج هتبقى للك كل والاحباط برضو عند غير الملتزمات الملتزمه ولا مش ملتزم الموضوع اللي بيجمع الاثنين هو الالتزام بجد غير الملتزمات عاوزين يلتزموا والالتزامات عايزين تصحيح يلتزم. يلتزم كلام مظبوط كلام مظبوط طيب يبقى بناء على كده سوبر ملتزمه ايه رايكم فيها أنا شايف ارائكم بالترتيب ها انا هديكوا وقت تصويت كل معنوان هدهولكم تقولوني اللي عايزة سوبر ملتزمة تكتب واحد تمام سوبر مسلمة سوبر مسلمة سوبر مسلمة طيب اللي عايزة سوبر ملتزمة تكتب واحد البنات والفيز تكتب اثنين عظيمات بلا أزواج لا هتبقى صعبة شوية اه اه صور ملتزمة البنات والفيس عاوزه بس مش قادره بلاش برضه الدين مش اكتئاب تكتبوا 3 الدين مش اكتئاب الدين مش ايه الدين مش خنقه خلاص استنوا ثانيه انا بس ثانيه يا في صدري كتبت 2 طب نجمع بقى بسرعه استنوا يا جماعه ايه يكتبوا تاني من الوتيرة نت في صدري أحمد الرحيم اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اجمعن تلاتة اثنين وثلاثة واحد وثلاثة ثلاثة كده خمسة واحد وخمسة ثلاثة واربعة صين ستة واحد سبعة واحد ثمانية واحد كده واحد صرف ساعة كده ثمانية واحد وسبعة أجهزة بتعسك من هنا ازاي لأ ليه نحسبها نحسبها طب معلش يا جماعة معلش انتو بتحسبوا من بعد الأسماء من بعد كلمة دكتور حازم واحد سوبر ملتزم هكتنين البنات والفيس ثلاثة دي مش خالها اللي هي بدايتهم على طول امال كتبت 3 ورهاب كتبت 3 واخدين بالكم من أول كلمة امال كتبت 3 احنا بنعد خلاص يلا يا جماعه بسرعه معلش اللي كتبت قبل كده تكتك تاني يبقى كده طب طب بص 3 2 3 مش خالقه دي مش خالقه خلاص يا جماعة كده كده 3 3 يعني ايه 3 اكتساح تقريبا خلاص إذا احنا كده وصلنا الدين مش خالقه الدين مش خالقه هل حد عنده تعديل للعنوان يبقى دي النقطه الاولانيه وفرناها رقم اثنين حد عنده تعديل للعنوان خلاص الدين مش خالقه خلاص وجمال الالتزام وجمال الالتزام وهي اوضه يا والكلام ده كله اللي خلاص معاني متعة الدين متعه الالتزام دين فرش لا دي فرش دي لا ده عامله ده بتاع عايز دين ستريتش لا دين فرش ده اتريق علينا فيها ممكن بثلاث افلامي مرة ثانية ما هو خلاص يا اختنا ام عبد الرحمن افضل احنا كده رقم ثلاثة خدت افتتاح اللي الدين مش خالته فا الدين جميل والدين يسر والدين متعة والحياة الاجتماعية بقى في الالتزام الحياة الاجتماعية في الالتزام وإنه خلاص يبقى كده لازم هنعمل بقى مسابقات ولازم هنعمل بقى أناشد آه أناشد منكوا منتم أناشد مش أجيب أناشد نشغلها ولازم نعمل فقرات فنية يعني وبرام كده ولازم نعمل فقرة تعارف يعني برام كده ولازم نعمل كلمات بقى عن جمال الالتزام وجمال الدين والأسر الدنيا والاطراء خلاص ده انا الافكار ده انا هاخد الفكره دي منكم دينك متعة مش جزاء سوبر فريش من اللي مش لذة الطع جربت قربي ملتزمه غير استمتع بدينك حفلة يعني ما هو ليله إيمانية الليلة الإيمانية ديت ايه تمتع بدينك ايه احنا مخلوقين مش الدين افضل اه طبعا انا شد عن جمال الدين طبعا بنات غير طيب الوقت احنا حددنا اول نقطة يعني خلونا برضو ايه الاسم ييجي يعني على ذلك يا جماعة انا بالنسبة لما بعمل درس اخر حاجة بحطه الاسم بس انا الوقت فهمت الموضوع اقترحوا بقى الفقرات يلا بقى لي بقى في الفقرات ايه رأيكم فقرات الليلة تبقى ايه قولوا الليلة مثلا تبقى من كم من ليلة كم من ليلة مثلا من تسعة مثلا من تبانية من تبانية العشرة خلاص الفقر... هيبقى مثلا الليله من 8 ل اقترحوا لي بقى الفقرات قصيده جميله اناشيد طب برده فصلوا لي اناشيد ايه يعني اناشيد زي ايه اناشيد مثلا زي مثلا لا لا تحزن مثلا انتوا قلتوا اناشيد قلتوا مسابقه ماشي مسابقه بين ايه يعني نقسم الناس فرق مثلا نقسم البنات فرق مثلا ون... ونعملها بالفرق قصيدة نبدأ بنشيد طيب لا لا تحفظ نعم لا تحفظ بدينها جدة حياتي خلاص يبقى حدة الأنشيد ديت هنعين الوقت اتنين مسؤولين عنها عن الأنشيد يجيبوا أقوى أنشيد مبهجة واجتماعية وعن الأخوة وإيه ويأخذوا عليها استفتاء ويأخذوا استفتاء عليها طيب بعد كده بقى قلنا الأنشيد أسئلة وجايزة طيب مصابقة وجايزة الجايزة تبقى إيه شحنة على الطير مثلا ولا ممكن يبقى مصابقة جايزة حاجة تانية ممكن الجايزة عريس مثلا ممكن الجايزة عريس الجايزة عريس إزاي بقى إن كلنا هنوحد الدعاء اللي هتكسب في الثلث الأخير اللي ربنا يجوزها يبقى ليه جايزة جايزة أسئل أوجيزة للمثابة يوم الجمعة أسئلت أشياء أوجيزة بطاقة تكريم على اسم الأخت عريس في علم <تصفيق> عريس في علم هي تبع عنوان أصلا طرائف من السلف دليل على عدم الخنقة آه طب إزاي ده أجي بقى, بقى أخت الهام يعني طرائف من السلف ليه من السلف طرائف من حياة الصحابة من حياة الصحابة مع الرسول آه أن الدين مش خنقة يعني زي الرسول لما عمل حفلك لما جاء بالأحمدشن السيدة عائشة فترة رقق قلبك فترة رقق قلبك طب جميل جدا رقق قلبك دي بقى ايه آآ آآ يعني عنعمل مثلا كلمات رقق قلبك دي بقى كلمة صح كلمة وهو يصابق السيدة عائشة ايوه رضي الله عنه هو يصابق السيدة طيب فترة سؤال إيه؟ إجابة شبهات وردود التفاؤل في الإسلام. التفاؤل في الإسلام يبقى في كلمة تانية عن تفاؤل الإسلام أول شهادة في الإسلام قصص وقعية قصص وقعية عن إيه بالظبط أقول شهادة سكرت ضعب أصمتك إلاك وقت تتكلموا عن حاجة عملوها لخدمة الدين يعني إيه ضعب أصمتك ضعب أصمتك دي اللي التعارف الديني اللي هو يبقى فيه تعارف وكل واحدة تقول بتعمل ايه كل واحدة تقول بتعمل ايه او نفسها في ايه فقرة إيه ممكن ندخل إثمانة فالله الحسنة انها ملتزمين ومش مكتئبين عن انها ملتزمين ومش مكتئبين ازاي يعني او الجميلة بس اما حاجة الفقرات تبقى عشان بلايات ما تزاقش ما طبعا فقراتنا تبقى كل فقرة من 10 او 15 دقيقة او من 5 دقيقة حتى 10 او 10 دقيقة فكرة رسائل طيب حد الوقت الأفكار اللي احنا قلناها نشيد ومسابقة وتعارف ديني اللي وضع بصمتك وتعارف ديني وكلمات تدوها فكرة الترائف اللي من حياة رسوله والصحابة ده تبقى كلمة برضو من ضمن الكلمات طيب ممكن يكون في كلمة أسجلة من الأخوات وكل أخت تختار رقم متشكل لها التسجيل يكون رسالة لها اه ما شاء الله ده فيه أفكار زكية بنا تتعمل بقى جوتوا الله بتقول ايه يعني دي احنا كنا بنعملها في بحملة عيشة صح نحنا نجيب علبة علبة شوكولاتة وننزل للناس في الشارع العلبة مليانة ورق كل ورقة الشوكولاتة من قمة فتحنا الورق وكتبنا عليها كلمة حديث رسالة لي وكل واحد ينف ويرى الورقة اللي هي اللي تعودك أنها رسالة لي أنا شيدهم سبقت تعرف ديني أنا شيد وسبقت تعرف ديني كلمة آل حد الوقت كده الله ينتظركم أيش كبار في الأمانة أيش كلمة نصلح الدين بالحياة رسالة إيمانية تدخل هنا طيب في أفكار تانية فكرة يكون في كلمة مسجرة من الأخوات وكل أختي تختار رقم ونشجل لها التسجيل اه مش فهم يا جوتو الله يعني لو الفكرة عندك لها فهل شوية قوليني يعني قصدك ايه تعالي نعيشها صح يا مان جميل تعالي نعيشها صح اه قصدك عيشيها صح تعالي نعيشها صح تعالي نعيشها صح, تعالي نعيشها صح, تعالي نعيشها صح, تعالي نعيشها صح ايوه ده اللي كنت ايه ايوه ممكن يعني اخته اوتني يسجلوا كلماتهم بصوتهم ونرقمهم والاخوات تختار ارقام دي لتقبلي هون جميله ام بس يعني مش شايفه امصل طيب خلاص يبقى في فقرة ثانيه اسمها رسائل صوتية للاخوات لا ده فكره صوتيه حاجه ثانيه رسائل صوتيه للاخوات هي اللي اقترحت الفكره رسائل صوتيه للاخوات مين جوتو الله جوتو الله عشان بس ايه يعني ايه رسائل صوتيه اخوات طيب خلاص يبقى ديت الفكره كده خلاص احنا ايه بدانا بصوره جميلة جدا هنبدأ بقى ان ايه؟ اه نقسم المهام هنبدأ اه مين بقى مزيعة الربط مزيعة الربط مين مين اللي هتقدم المقدمة يبقى ايه المقدمة للفقرات مقدمة للفقرات دي تتبقى ايه اول شهادة في الاسلام بتستقترح سنسبيل لا احنا تعالي نعيشها صح عنوان جميل ما احنا نفكر في العنوان ده تعالي نعيشها صح او عيشيها صح ها عشير صح بصدخة ما هو ما فيش غير بنات أصلا يا مات الرحمة ما زي أما أخت داعية زي ما دكتورة صمارة تدخل تديكو درس مثلا النساء ما أقول عليكو دي غرفة مفولة النساء عليكم يعني مش لا أنا مش هبقى موجود معاكم أنا داخل أنا ممكن الكلمة بتاعتي تبقى مسجلة كمان خلاص كلمتي تبقى مسجلة عشان ابقى مش موجود معاكم أصلا يعني ما تقلقوش يا كمان دي حاجة إيه ده دي حاجه تبقى ايه هتبقى على قدكم انتوا بس بالظبط طيب خلاص نبدأ بقى نقترح نبدأ نقسم المهام الاول مهمه نبدأ الاول بمهمه الاناشيد اتنين يبقوا مسؤولين عن انهم يجيبوا لنا اناشيد اتنين يجيبوا يختكنين اتنين اتنين هيرشحهم خمس ستة اناشيد وانتوا ما تختاروا منهم نشيدين مين الاتنين اللي يختاروا تقول انا ان شاء الله جوتوا الله قلنا خلاص هتاخد هي فقره ثانيه اسلمت وجهي لله احمد استنى بس امه الرحيم ده انا هنلبسهم دلوقتي اللي يختاروا الاناشيد مين خلاص هنختار اختنا نا اختنا هنختار اختنا سلفبيل واختنا ام حمزه سلفبيل وام حمزة خلاص خلاص يا جماعة لا ما في منكم ناس انا عايزهم اصلا يقولوا الكلمات <تصفيق> استنوا بس معايا هنختار سلفبيل وام حمزة سلسبيل و ام حمزة هيحددو لنا هيغشحو لنا خمس ستة انشيد في الجهد قوية جداً, جدا جدا جدا جو جواب خلاص طيب عندكو حد ينشد هذه الانشيد ترشاهم حد ينشدها يعني يعني يبقى في بدل ما حد يسجل بدل ما الجميع ينشد مسجدها حد ينشد طيب انا هقول لكم حاجة عشان انا برضو يعني ايه يعني انا مش هقدر اتدخل في حد توني الانشيد خلاص بصوا يا جماعة الاتنين دول هيرشحوا النشيد انتم هتختاروا معا هتختاروا معا نشيدين يعني انتم هت جماعيا هتاخدوا اي اي تصويت على نشيدين، ثم الأختين نفسهم هيختاروا اثنين ينشدوا هيختاروا اثنين ينشدوا وارشح من تانية لو سمحتم يعني أنا عايز أولى تبقى أنا عايزكم تغيز وتقول لان بتاع ممكن يا جماعة في خلال شهورت الأم معكم في ضفعة يبقوا تانية قديمة التانية جديد ف فإذا سلسبيل وهم حمزة هيرشعوا خمس ست التنشيد انتوا هتختاروا منهم اثنين وبعد كده سلسبيل وهم حمزة هيختاروا اثنين ينشدوا موافقة لو موافقة قولوا موافقة هلا عشان نبقى خلصنا نقطة الإنشاد. ها أي مفتار مبكس أيها <تصفيق> خلاص يلا النقطة الثانية نقطة المسابقة نقطة المسابقة هي بديئة أنشيد ناشيدين نقطة المسابقة هنا مين اللي هيعملوا المسابقة عايز أختيني يعملوا المسابقة اللي مستعدة تعمل المسابقة المسابقة الأول بس ثاني واحدة هل نعمل المسابقة إنها أسئلة تتأل واللي تلحق بسرعة تولي الإجابة صح تاخد درجة ولا نقسمها فرق وكل فريق اللي يلحق منه نعمل لقاء خارجي لنرى الأصوات يعني آه لا نقطة ثانية لأن إنتوا نعمل إجابة أسرع نقسمها فرق فرق طب لو فرق. فرق أكتر طب لو نقسمها فرق هل نقسمها فرق إزاي؟ ما مش كده المتقين اللي هيمسكوها اه هتقسمها فرق إزاي وممكن البنات تدخل آه الوقت الدكتور محمد رفعت بيقول إن لو تقسمت فرق آه آه في واحدة ممكن تدخلوكو في النص يعني فانتوا كده قفلتوا المخابعة على الفرق آه فهتبقى صعبة يبقى إذن الصح إنها إيه؟ أسئلة وكل يكتب بصرحة طب خلاص أسئلة وكل يكتب بصرحة الأسئلة هتبقى إيه؟ الأسئلة عايزين أسئلة مبهجة. عايزين اسئلة ممتعة مبهجة يعني مش اسئلة ممتعة ومبهجة بطر مش موان من السلطان بيعمل عندكوا اسئلة الجوائز هتبقى شحنة على الطير شحنة على الطير وعريس في علبة يعني ده هيكتب في الاعلان في الاعلان هيكتب كلها شحنة على الطير وإيه وكايز عريس مش شرط كلها الدين ممكن طبخ ممكن والله اختر حجم لها جدا ممكن أسئلة طبقة، أبغى طبقة أنا، ممكن طيب اللي اللي يعملوا مسابقات أنا عايز منكم يقولوا المؤمنين اللي يعملوا مسابقاتها، مين اللي عشر أسئلة في خمس درجات خلاص زي ما دكتور محمد دكتور حلوة مين اللي يعملوا مسابقات حاجات لذيذة أمة الرحيم بتقول أنا ورهم أنا ورهم طيب يعني لو قلنا أمة الرحيم ورهم خلاص والمشتاق للفردوس خلاص يا جماعة بس هل هر هرم موافقه الاول بس المستهل للبرودكت تقول موافقه ولا شو حد تاني لو لو المستهل للبرودكت موافقه ما هو ماشي بس هل هرم موافقه ما انا دلوقتي خلاص يا هيكتب خلاص كده موافقه هل هم اصحاب ممكن تكون مش معانا دلوقتي طيب اكيد هتوافق خلاص يبقى انتم مسؤولين عن آآ آآ عن عشر اسئله هتحضروهم ازاي بقى يعني بص يا جماعة فكرة العشيد أيوة وفي ونقطة المسابقة شحنا على الطائر وكاية عريس همس الرحيم ومشتغل الفردوس هتحضروا لنا أسئلة بس أنصحكم أنصح المسؤولتين أنه هم يشوروا كل الأخوات في أظرف مواضيع يعني زي ما وقتنا أمال الأقصى الوقت قالت إيه قالت في الطبخ قالت يعني ممكن هتلاو أبكار جميلة فلو سمحتوا يا جماعة حضروا بالمشورة بس إنتوا لا تختاروا في الآخر إنتوا لا تختاروا في الآخر خلاص يبقى دي ماده هي فكره مسبقه طيب الفكرة الثالثه هتبقى فكره الكلمات يلا بايخو لنا فقبل الأول الرسائل الصوتية للأخوات رسائل الصوتية للأخوات مين اللي مسؤول عنها أنا عايز اثنين يبقوا مسؤولين قطوا الله وحدة والثانية مين مين اللي تقوله مسؤولين ع عن الرسائل الصوتية قط الله وقط الله أختنا أمال أكثر عايزة تدخل في الكلمات معلش أنا مش شايفة فتول في كل قيد أنا عايزة تدخل في الكلمات آه. طيب آه آه آه. أنا مين اللي تدخل فيه الرسائل تو الله قالت ماشي طب جوتو الله موافقه؟ أنا شاف أنه جوتو الله اللي بطرح تأصل الفكرة تو الله جوتو الله موافقه؟ جوتو الله مش كتبتش أصلا يقولوا الله مش عارف أسجل ممكن أفكار بس ما هو شرط أنت تسجلي يا جماعة مش يعني أنت مش مسؤولة عن التسجيل أنت مسؤولة عن الكلام اللي هتسجل مش أنا اللي مش خير مش التسجيل هاتي لأنا و أنا هتسجلكم كل مات كلمات الأفكار مش كده القضية مين اللي هيجيب الأفكار إحنا لما جينا نعملها أكتر حاجة وقفت معانا يا الأفكار يبقى رايحانة وطوء الله وجوتو الله يبقى ثلاثة انتو هجيبوا الافكار ازاي واحدة دي اسمع كلمة بتسجلت تحس ان هي يبقى طوء الله وجوده الله و رايحانه دول هيبقوا هما المسؤولين عن حاجتين رقم واحد إي إي كتابة الرسائل ان هما اللي يكتبوا الرسائل رقم اثنين إي تكليف إي حد بتسجلها تكليف حد بتسجلها تكليف حد بتسجلها تكلفوا بقى اخوات كل واحدة تسجل تكلفوا واحدة معانا تسجل انتو احراف طالما انتم تسجلوها انتم احرار بقى ممكن اذكر انا بقى معاني ايمانيه شورو يا جماعة شورو كل ناس مسكوا نفسه اللي في الدنيا مشهورة يعني اتكسروا الدنيا مشهوره يلا بقى الكلمات ان شاء الله باذن الله لسه احنا دلوقتي كنا ايه كده الاناشيد والرسالة والرساله الكلمات الكلمات الكلمات هتبقى ايه بقى الكلمات اقترحوا بقى الكلمات انا اقترح لكم كلمه اه اه اه اه اه اه اه طيب ولسه في فقرة التعارف النيني فقرة بصمتك والتعارف النيني طيب خلاص فتر التعارف ولسه المقدمة مزيعة الربط طيب لسه يبقى الوقت نتكلم في الكلمات الكلمات بقى يعني بص يا جماعة احنا عايزين كلها الوقت نتشارك الكلمات تبقى عن ايه يعني في كلمة اسمها رأى قلبك رأى قلبك خلاص انا بقترح كده رقق قلبك وكيف مش لوحدك في الهم ولكن صححي الهم مش لوحدك في الهم ولكن صححي الهم صححي همك صححي همك صححي همك الاختة امال خلاص سيبك منهم اه <تصفيق> <تصفيق> جمال الدين طيب أنا عايز تاني كلمة عن اه اه يعني هي قوضة يا حضرت هي قوضة يا حضرت عن ان الدين مش خنقة عن ان الدين مش خنقة ولذة الالتزام ها حد من ياخد كلمة مش كل التفكير في الدنيا قولولي رأيكم في الكلمات يا جماعة يعني الوقت صححي همك دي اقتراح لأخت أمال رقائي رق قلبك رقعي قلبك ده اقتراح تاني صحاب مش كل التفكير في دول جمال الدين ملك انت بنعيش احسن منهم طيب بصوا يا بص يا إخواننا الوقت كده إحنا عندنا أربع كلمات خلاص اي اي اي ممكن كلمة عن ربنا اسمه من أسماء الله خلاص رأي قلبك يبقى اسمه من أسماء الله أو الدار الأخرة موقف من مواقف الدار الأخرة سواء ده أو ده يبقى ده رأي قلبك تال إيمان صحاها همك ده هيبقى معنى تاني بقى يعني إيه الهم للمفهود الإنسان يشيره من أصبح والدنيا همه ومن أصبح والآخرته همه يعني ايه ورشة اخوات يعني ايه ورشه اخوات ده التشكيل بقى يعني آآ آآ ده ده ورشه طب استني بس يا اخوات بصوا سوبر جل سوبر جل ده انتوا عايزين بقى تدخلوا في ايه سوبر جل دي هتبقى صحايه منك سوبر جل دي هتبقى صحايه منك خلاص لإن هي صبر، آه يعني هي تبحة ما أصل صحها همك ديت يعني خليكي سنة عالية، فدي صبر جيل وصبر رحنا كنا بنقوله إيه وصبر ملتزمة، آه وصبر ملتزمة أو كلام خفيف بنت ألاست أختي ألاست أختك ألزت أختك ألزت أخي كده ألزت أختي ألزت أختي عن إيه؟ الأخوة يعني دي هتبقى تبع الزبورش التعارف برضو يعني دي هتبقى فقرة اسمها ألست أختي عن الزبورش التعارف يعني ده أجوان الفقرة إنما الوقت دي خلوها برضو كده مهلزة الطاعة ديت وهي قضاء من هقول الوقت الكلام بس أنا عايز بقى ايه ايه الاصر أنا عايز اجيب الالفاظ اللي هم قالوها اللي واحد مش هتقل هي المشكلة البنات والفيس بس يا جماعة خلاص الوقت ركزوا معايا بقى ركزوا معايا انا بقترح الكلمات الاتية اكتبوا بقى الاقتراح اول كلمة رقائي قلبك رقائي قلبك خلاص اه اه ديت عن اسم من الاسماء الليل الحسنة او الضار الاخرى خلاص رقائي قلبك اسم من الاسماء الليل الحسنة او اخت ناهد شاركي حاولي تبقي ايجابية على قد ما اضاري يعني مش عارفها الشاركي في الافكار لأ انت ممكن بس يكون بس جو جديد عليك شوية إنما إيه معلش حولي تتفاعل وتأني نفسك إن شاء الله وإذا الله إيه بعريك دور كبير هو بس أنت ممكن تكوني شخصا مثلا شوية بتحب تفكر بطرائق عالية فأنت إيه مش عارفة تتكلم بسرعة اللي يجي في الدماغي كلي ما تتكسفيش من أي فكرة ومش لازم تقولي أفكار إبداعية يعني أنا لو أتا جماعة أنا أنا عاد بتكلم معكو أنا مبدع ليه لأن أنا في أفكار بتيجي زين فأنا عايز أعرض واحدة نص ساعة أفكر وبع كده أكلمكو لا لا اللي يجي فيك يبقى قلب جديد طيب قلب جديد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 <تصفيق> طيب خلاص يبقى 6 اربعة كده سوبر جيل خلاص سوبر جيل ايه ايه في كلمة تالي انا بقترحها اللي هي هي قوضة يا حضرت هي قوضة يا حضرت عن ان الدين مش خنقة وعن لذة الالتزام ولذة الطاعة وعن الحياة في الالتزام ومتعة الالتزام ايه هي رأيكم هي قوضة يا حضرت هي رأيكم في العنوان ها ولا انتوا عايزين عنوين بانوتات شوية هتشدهم ملتزمة هتبعى ملتدمة قلم خلاص ماشي طب خلاص يبقى هي قوضة يا حضرت خلاص وفي بقى كلمة البنات والفيس دي واحدة منكم هتقول كلمة عشر دقايق برضو عن فتن الفيس او عن إذا البنت تتعامل مع الفيس وبقترح كلمة اسمها ملكة جمال العالم عن مفهوم الجمال مفهوم الجمال الحقيقي وان الجمال يعني ايه هي قوضة يا بنوتة لا ما هي قضاء حاضر فيها الكلمة كانت فعليش يا جماعة في المسرحية كده يعني اخذها يعني هي الكلمة مشهورة في المجتمع كده هي قضاء حاضر يعني دي دي هي الكلمة في في يعني تغيروها تغيروها ملك الجمال العالم ايه رأيكوه ها هي كان ملك الجمال العالم مش ممكن تكون بطريقة قصة عن بنت أول من اول مدخلت الفيس بقلب فريق وبدأت شوف بصوه الفيس وفائت والله ماشي فكرة يعني البنات والفيز اه... ايه تاني بقى صحاها مكسو برجيل هي قضى يا حضرك لازل تدين البنات والفيز عن فتاة الفيز ملك الجمال على مفهوم الجمال في كلمة رأيه اخرانية عن الاثر الدنيوي للطاعة الاثر الدنيوي للطاعة وكن اسمه ايه الدرس بتاعنا عبا فتاة الاطاعة كن اسمه ماذا لو خطبنا الله وكان فيه ايداني ايه اللي نزل كتيب بس وايه القصر دول اللي هو بتاع رونالدو اللي هو كده وايه اللي هو كان بتاع جيم اوفر رونالدو جيم رونالدو اللي هو ثاني درس عارفين يا شباب كان عن افروض الدوري بتاع ضع بصمتك يا أختنا قلنا هتبقى هي ورش التعارف هنسميها بقى يا إما لوحدك مش هتقداري يا إما ألدت أختي يا إما ضعي بصمتك يعني دي فقرة هتبقى فقر التعارف حياتي تغيرت وضعات الدنيا يا أم الفاروق احنا مش مش قدير نستخدم ألفاظ المسرحيات. هي هو اللفظ ده يعني إيه إيه إنت عارفة في الظلطة كبيرة مثلا على الخنقة فأنا بأخذ آه يعني مصطلحات شبابية أنا بجيب لفظ الخنقة بقى وبستخدمه يعني مش قضية إن أنا يعني ينتظرككم أيام رائعة آه ينتظرككم أيام رائعة لا يا أم الفاروق ربنا يحفظك قولي ما تشأيه ربنا يبارك فيك قولي رأيك ده هي محاولة لاستغلال لفظ منتشر في المجتمع والناس خلاص اللفظ منتشر موجود فعليا انا باخده بقى وبحوله لإيه؟ لان انا بضرب به ان الدين مواش طيب الوقت بقى الاثر الدنيا, الدنيا والبطاعة يعني ايه؟ الاثر الدنيا والبطاعة يعني الاخت بقى تختار كده طيب خلاص يا جماعة نوزع الكلمات بقى وهيبقى بطاقاتي يتسموا حياتي جميل جدا نبصهم ممكن فقرة بتحلم بايه كل اخت تشارك بحلمها ما هي بتحلم بيه ده هو ورده ورش الطعام بتحلم بيه أحلامك الدنيوية يعني دي من و... من من مقاصد ورش الطعام طيب أنا الواتي عايزين خمس خواص الكلمات هيبقى الكلمات دول واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست كده كلمات طيب بص يا جماعة احنا نعمل تصويت على الكلمات عشان ست يعني عدد الكلمات المتعددة ست يلا 6 في 10 دقائق طيب خلاص يبقى 6 في 10 دقائق يبقى الوقت احنا عندنا 6 كلمات يبقى عندنا 6 أيوة نريد دعاية بالمستقبل هلموا عايزين نوزع الكلمات الكلمات الوقتي كل واحدة هتاخد الكلمة هتاخد مدتها وهتشاور بقى في تحضرها وهنفتح لها أفقها في تحضرها وهي هتختار عنوانها اي اي اي نختار الأول الكلمة اخواتنا لقدوا كلمات انا بقترح أمال خلاص ويناهت وفلسفابيل وامت الرحيم ها اقترحوا مين تاني كمان انا مش عايزه ها لا احنا احنا قاعدين دلوقتي ايه انا مش عايز انا مش عايز برده اقول انا انا يعني انا مش فاكر الاسماء كلها يا جماعه انما انا عايز ايه رهام خلاص رهام يبقى ادي كان قصر رهام احنا كلمناها خلاص بالمسابقات يعني هي تدفع يعني خلو ايه خلو الشغل يتوزع على الجميع انا بشوف الوقت ببص اوقات على اللي شاركوا في التظاهرات ده الان بتقول لا <تصفيق> يعني الافراد خايفين راحيق الزهراء ايه رأيها ها نشوف كده اول شهيدة ها ما هو وقتنا عندك امتحان الله يعينك بس هو برده يعني هي انا مش عشان عندك امتحان عشان مكلفة في حاجة ثانيه عشان تركيزي ايه رأيكم راحق الظهرة واول شهيدة اه اختنا اه اه طب يقولوا هم نفسهم راحق الظهرة واول شهيدة امال خلاص موافقة ناهد خلاص سلكبين خلاص اول شهيدة تعملي ايه هتحضر كلمة هديك الوقت كلمة في ست كلمات تحضريهم وتتعرض تحضرها فقرة الكلمة أول شهيد موافق وأول شهيدة وأمة الرحيم ها أمة الرحيم رضادش وأمة الرحيم موافق خلاص كده خمسة من تاني ها محمد خد خلا خد خد فقرة أمة الرحمن أمة الرحمن عايزه فقرة إحنا طبعا إحنا أولنا لو أقول شهيدة أقول لمن إذا كده لسه أمة الرحمن مع أمة الرحيم خدت أمت الرحمن بتقول أنا هعمل إيه أمت الرحيم فقرة لا هي مع أنا فقرة تانية أمت الرحيم أنا في المسابقة آه يبقى أمت الرحيم بس معلش يا جماعة أصيب أمت الرحيم اقترحت فكرة في البنات والفيس أنا عايزة تنفذها فخلوا أمت الرحيم تاخد كلمة البنات والفيس فقرة عريس في علبة طب عريس في علبة ده أنا أعمل فئة أول شاهدة عايز فعل علبه دي انا مفاه ايه الاذاعه طيب خلاص اه المسابقه يبقى اسمها عيد فعلبه طيب خلاص امة الرحمن امة الرحيم خلي امة الرحمن تاخد خلاص رابع رمز الصمود هتاخد ايه لا انا عايز انا عايز يعني ايه انا انتوا ترشحوا مين يا جماعة؟ انتو ترشحوا مين؟ إيه؟ امت الرحيم انا كتبتها امت الرحيم خلاص؟ امت الرحيم كده ستة خلاص يا جماعة يبقى كده او الشهيدة فقرة البنات والفيس طب ما هي الاخترابة مش معانا هي فين؟ هي فين الوقت الرابع ما هي مش آدم معنا أصلاً. طب ماشي لو الوقت الرابع موجود معنا هي فين وقتنا؟ هي موجودة أسلمت واجي. خلاص يبقى يبقى آمت الرحمي السابع تركز في المهمة اللي هي خذتها آمت الرحمي خذت إيه؟ آمت الرحمي خذت المسابع. طيب خلاص والباقي الآمت الرحمي هتبقى هتبقى أسلمت واجي. أسلمت واجي كلمة أسلمت واجي حلو. أسلمت واجهي وكلمة كده من القرآن أنا مش هانت عشانك عشان أنا يعني أنا ربعه معذور أختنا أسلمت واجهي هتديت الكلمة ولا ايه أنا مش فهم يا جماعة يعني أختنا اختنا اسلمت وجهي حضرتك <تصفيق> تديها انت هديها هتقوليها هتحضري وهتدي وهتتعبي وهتجتهدي وهتبقى اقرا ليه بس يا بنتي خايفة من ايه اللقاء قواعد بس ما تخفيش ها <اه>؟ رد علينا يا اختنا بيدي قلبك الدعم ما بتجيش غير قدس يا جماعه ما تخافيش تخاف من انت وسط اخواتك انت ايه اللي قلقك تخاف من التسجيل تسجيل ايه ادخلي باسم قدام تواجهي عشان في ناس لها اتجاه اخر ينفروا من ايه طب ما تدخلي باسمك تواجهي خلاص <تخلي> حاضر تدخلي باسمتوا وجهه تدخلي ليه باسم يعني ايه يعني ممكن انت تفهمي بنات جديده تخاف بسببه لا ادخليه بالاسم بتاعه ساندويتش طيب خلاص يبقى اذا كده يا جماعه امال ناهب سلسبييل اول شهيده الرحمن اسلمتوا وجه اسلمتوا وجه تاخد البنات والفيس امال هتاخد صحاحي همك اللي هو سوبر خلاص هي اوضه يا مين تاخدها فيكم هي اوضه تاخدها ناهد تاخدها ها رقي قلبك أول شهيدة ناهد تاخد هي اوضه حضرتك عن لزمه الطاعة ولزمه الالتزام وان الدين مش خانقه ها وانا في سبيلك انت تعملي كلمه طب بس <تبسل> خليل <كبيل> تاخد ايه؟ <أس> هي اوضه يا حضرتك ناخدها ايه مشترك؟ مشترك ازاي؟ ده هو اللي بيدي كلمه واحده. اول شهده خدت رقاقي قلبك اللي هو قلب جديد وامال خدت صحايا امك اللي هو برجين والبنات والبيت خدتها افلام توجيهي لسه عندنا الوقت 3 كلمات هي اوضه يا حضره خليتها سلفي خلاص لسه الوقت عندنا الاثر الدنيوي للطاعه وجبالك الجمال العالم مفهوم الجمال الحقيقي ده هيتاخد ايه منهم تاخد ملك الجمال العالم ولا الاثر الدنيوي للطاعه مثلثين خلاص انت اوضه يا حضره لسه امك الرحمن وناهد مين فيكم تاخد ملك الجمال العالم والاثر الدنيوي للطاعه دول لسه باقين يبقى لسه عندنا ثنين يلا يا جماعة كل واحدة تقول كلمتها إلا أتحضرها وأتديها في الليلة لسه عندنا ناهد و الرحمن أمت الرحمن أي حاجة يبقى ناهد تحدث الأول يبقى ناهد الأثر الدنياوي للطاعة و الرحمن ملك الجمال العالم خلاص يبقى كده إحنا عندنا ست كلمات يا جماعة اكتبوا لنا بقى أختي أمال رققي قلبك أول شهيدة خلاص رقائي قلبك أول شهيدة سوبر جيل صحاي يهمك أمال الأقصى هي يا حضرت سلسلين الأسر الدنيوي للطاعة ناهد علي البنات والفئس أسلمت وجهي ملك الجمال العالم أمة الرحمن أي <تصفيق> مسؤول ده أول بقى إيه مانا أقولك الوقت بقى بصوا يا جماعة الوقت كل واحدة مسؤولة منكم عن التلج كل كل واحدة هتدي كلمة هتدي كلمة مدة الكلمة عشر دقائق عشر مطلوب كلمة متحضرة جدا جدا جدا أه؟ بدخلة قوية الجزء ده, صح؟ الجزء ده كل واحدة هتسمعوا منكم تاني كل واحدة هتسمعوا منكم تاني الجزء اللي أنا بقوله الوقت ده بتوع الكلمات إيه إيه هتدي كلمة بقى دخلة تكون حلوة مناسبة ضريفة لطيفة كده و... وتكون كلمة طيبة كده بإذن الله سبحانه وتعالى محضرينها كويس بإذن الله وفيها تشكيل عملي في الآخر خلاص بالنسبة زائد كل واحدة منكم تحدد اسم الكلمة وعايزين اسم جميل تتشاوروا بقى يعني مثلا رقائي قلبك ممكن تسميها قلب جديد ممكن تسميها رقائي قلبك سوبر جيل حلوة هي قضية حضرت حلوة الأثر دونية والطاعة ممكن تسميها مثلا لو اختارنا الله ممكن تسميها ينتظركم تنتظركم أيام رائعة ممكن تسميها أي اسم يبشر البنت من الدين ده هيبقى ايه حاجة محصلتش يعني البنات والفيد اسم جميل ملك الجمال العالم اسم جميل اللي عايزة تغير اسم المتها تغيره المهم يكون اسم جميل وانت المسؤول عن اسم كلمتك هدخلوا في رقائي قلبك يا إما هتبقى اسم من أسماء اللي هالحسنة يا إما موقف من موقف الدار الأخرة الجنة النار نعيم المرأة في الجنة ممكن يبقى نعيم المرأة في الجنة برضه حاجة جميلة في رقائي قلبك سوبر جيل اللي بقى صحاها همك عن علوه همة المرأة لو همت المرأة يعني إذا المرأة اللي فاتت مثلاً فبطلة رغم كل شيء اتكلمنا عن نماذج البطلات اللي رغم أي شيء كملوا طريقهم ممكن أختنا أمال تجيب الحاجات النماذج العالية دي بقى وتبقى قصص بقى إيه قصص رهيبة في, الأخ... في النساء بقى اللي ما حصلوش هي قوضة يا حضرة هتتكلمي بقى عن إيه عن إن الدين مش خنقة ولذة الالتزام ولذة الطاعة والحياة الاجتماعية في الإسلام أنا بسلسلة لو عرفوا لأ أحبوه مدي درس عن الحركات في الإسلام في عرفوا له ح له حبوا عن الشخصيات الاجتماعية لرسول الله هتلاقي فيه كلام رهيب كتير جدا عن إن الدين ممتع متع في السنين وفي نفس وهي أوضاع حضر الدين اسمه سلسلة انت من أكتر من سنة على الغرفة الصوتية وديكوا كلام كتير جدا عن متعة الدين وجمال الدين ولازم التزام فأنت هتلاقي هنا مصادر كتير. الأثر الدناول الطاعة أختنا ناهد عندك درس مثلا أختنا الله وعندك درس ينطهركم أيام رائعة الدرسين دولا أنا تكلمت بهم عن الأثر الدناول الطاعة هتلاقي فيهم كلام كتير جدا إي إي إي البنات والفيس بقى أنا أختنا أسلمت وجهي تاخد الفكرة برضو بتاعت أختنا أمت الرحيم قالت إنها تعملها في شكل قصة بنت دخلت الفيس وهي طهرة و كيف تلوثك بسبب الفيس وازاي كيف تحذرونه بشكل عامل يعني هو درس البنات والفيس خدوا بقى يا جماعة مش عايزين كلمات شديدة مش عايزين كلمات عايزين كلمات قوية ولكن نبقاش فيها شدة يعني ما تقولهاش كل حاجة حرام لا هديها بس براحة بيني الجمال اللي على الفيس بيني لها المتع بتاع الطعام على الفيس مش بس ان كل حاجة متحرام على الفيس ملك الجمال العالم أختنا قامة الرحمن أتبع عن مفهوم الجمال الحقيقي عن الجمال الجمال في القرآن والسنة يعني إيه؟ يعني إن مين الجميلة؟ مين هي الجميلة؟ الجميلة اللي ملمحة بس يعني في ناس بيقول عليها جميلة ولا في جمال الأخلاق ولا في جمال الصفات ومين الجميلة عبد زوجها حتى يعني أنا ممكن زوجتي تبقى متوسطة في الجمال ولكن هي أجمل واحدة فعناها في, في الدنيا بتضبطها يعني ايه الجمال ايه مفهوم الجمال امت الرحيم بتقول في قصيدة عن موضوع الجمال الحقيقي واضح ان امت الرحيم ممكن تساعد في التحضير إيه واضح انها بتبدأ افكار حتى لو ما إيه مش يعني فتتفيدوا من بعض بقى يا جماعة خلاص ملك الجمال العالم انا يا جماعة بقول لكم انتوا مع بعض اعملوا ورشة تحضير الستة, الستة المكلفين ها يجمعوا كل الـ الـ مثلا الاخوات المستعدين يشاكون في التحضير واعملوا حاجة اسمها ملك جميلة للشيح معالي يا أختنا الاهلة يسألت ملك جميلة هتلاقوا بقى اعملوا ورش التحضير مع بعض يعني ايه حضروا كلمات مع بعض امسكوا مثلا كلمة ملك الجمال العالم ادوا نص ساعة تعملوا عصف زيني مع بعض اه دا في درس كذا اه دا في كلمة كذا يبقى ادوا ورش التحضير عشرين دقيقة لكل درس في ست دروس بكام؟ دي ساعتين ساعتين وانتو تقعدوا مع بعض ان شاء الله بإذن الله ايه ايه ده في واحدة منكم تمسك واشة التحضير يعني اختنا امال مثلا تمسك مظهرش التحضير ده بحيث ان يبقى في ابقار وانتوا قاعدين طب ايه رأيكم نعمل حاجة عملية طب ايه رأيكم ست كلمات يبقى مثلا بينهم رابط مشترك ويشكلوا على حاجة واحدة طب ايه رأيكم ست كلمات يسلموا ببعض وانا دين بقى لكم معايا ايه يبقى ايه في واحدة تمسك مثلا ساعتين للكلمات ايه يا اخت ريحانه مش ساعتين للكلمات ساعتين لورشه تحضير الكلمات بينكم انتوا الوقت تعملوها انتوا بقى ورشه تحضير وتبداوا تكرموا مع بعض انتوا بقى تقعدوا مع بعض ال6 كلمات هتاخدوا ساعه كل كلمة في 10 دقائق أنا بقول لكم تعملوا ورشه تحضير هل في واحدة من ال6 اللي مكلفين بالتحضير تمسك ورشه التحضير كتير ساعة طب الثاني أنا أقولك أنا تروحين الواتي كتير ساعة او مش كتير هقولك الوقت الموضوعي في واحدة منكم نوكو تمسك ورشة التحضير من الستة تحدد معند الستة يدخلوا فيه والاخوات منكم نوكو اللي مستعدين يشاركون في افكار التحضير يدخلوا فيه وتبدأ تبقى ت ت ت ت ت تد وثلاث ساعة لكل كلمة لأفكارها تبدأ تتناشوا في كل كلمة ثلاثة ساعة لان لو هو تعيشوا في ست كلمات مع بعض هتبوه بعض في واحدة من الستة يعني أمال تمسك ورشة التحضير خلاص في بوقتنا أمال تمسك ورشة التحضير حديني معات بقى للايه حديني معات ان شاء الله بإذن الله على الغرفة المخلقة تتقابلوا مع بعض وتتشاركوا في الأفكار لأن التحضير ده فنيات يا جماعة طيب خلاص لسه في إيه بقى لسه فيه ورش التعارف ورش التعارف أو بتحلم بإيه التعارف في حاجة اسمها فقرة التعارف، فقرة التعارف دي ما منه يمسكها، المزاي يمسكها، فقرة التعارف المزاي هو اللي يمسكها ويقسمها، فقرة الرسائل يوم تما خلاص إحنا قلنا فقرة الرسائل اللي قلناها، وقلنا الأخوين اللي مكلفين فيها، فقرة التعارف، فقرة التعارف دي اللي بقى إيه في النص مثلا. أو كده. فقرة التعاطف مين مين مزيعة الربط مين اللي هتمسك التقديم للفقرات رشح انتو أنا عايز كنتو ترشح انتو واحدة تكون ايه تنفع مزيعة كده وتمسك وتقدم وتعمل وكده سلسبيل اول شي هنا مصممة على سلسبيل وامل الاقصى بتقول او سلسبيل او صار مط طيب سلسبيل خلاص يبقى المزيعة سلسبيل يبقى سلسبيل يا جماعة ان شاء الله هتمسك المزيعة وهتمسك مقدمة فقرة التعاطف سلسبيل او امال جلتوا الله كانت في الورش عندنا في التعاف يعني انتوا الوقت قلتوا ثلاث اسمع سلسبيل امال فرما سلسبيل يعني اكتر اسمه ال خلاص ايما سلسبيل نمسل طيب الوقت بقى ما عدش غير والمسابعة قلنا ايبا ممكن يبقى اسمعها عليهس في علمها طيب مين مديرة اليوم انا عايز واحدة ما غيركم يعني واحدة غير المكلفات يعني ايه اليوم؟ يعني اللي هترتب اليوم وفقراته سرمت السرور ممكن مثلا ما خدتش حاجة او اي واحدة نستنعيش حصية قدارية قيادية يعني واحدة هتمسك ادارة وقيادة الاخت جيجي جي او سرمت طب خلاص بنا متنقلوا سرمت و سرمت مع جيجي هي جوته الله مش كده جوته الله مسكت حاجة صح جوته الله مسكت النساء الصوتية يبقى نمسك سرمت يبقى اذا المديرة سرمت أنا عايز أقول لكم حاجة جماعة كلمة مديرة لا تعني أن هي الكبيرة بتاعت العمل هي في العمل ده هي الكبيرة وهي اللي بتقود وبترتب ومتأخذ قرارات مين قبل مين ومين تتكلم الأول وكل حد مدته إيه وهي اللي بس الاختصار ما بس تديني معلش الأوكي تديني الكلام وهي اللي بتعمل سكريبت العمل يعني سكريبت العمل يعني بتجيب لي ورقة قبل العمل الساعتين بالدقيقة هيحصل فهم إيه أختنا صارمت ترد لو سمحت احد ممكن يتواصل معايا الخاص او لو هي مش معانا دلوقتي ايه يجيبها ها حد بينكم بس ايه تمام خلاص يعني قصدي يا جماعه ايه شاء الله لما نيجي نعمل مثلا اعتكاف اونلاين ممكن اختنا امال تبقى المديره طب لما نيجي نعمل مثلا جولة مثلا انتوا اللي هترتبوها وانتوا اللي هتقولوها يعني لما نيجي نعمل بقى الايه الافكار بتاعتكم انتوا يعني نود ان احنا نعمل ليله اماميه اونلاين دي اول فكرة ليله اماميه دي هتبقى اعمال المعهد القرآني والطريقه الله والموقع طبعا وجولة اونلاين انتوا لا تتكلموا ان شاء الله باذن الله ولما نيجي نعمل مثلا عمره اونلاين انتوا <تصفيق> <تصفيق> ولما نيجي نعمل مثلا اعتكاف اونلاين ان شاء الله باذن الله كل مرة مدير كل مره مدير لازم الموقع المدير يبقى دوله اختنا زرمد هيبقى دورك ايه دورك دلوقتي ان احنا قلنا بقى ركزي مع بقى اختي امل لانك انت بقى بتعملي ايه فضلت لك معات كويسه مركزه معاها من إحنا الوقت قلنا الفقرات لحد دلوقتي ايه قلنا الفقرات لحد الوقت هي ال في القرآن ورا كان في ورا هنا قلنا الفقرات الأنيشيت قلنا الفقرات لكن في ورا لا أفهمت إلنا كان في في الفقرات قلنا فقرة الأنيشيت سبتيل و محمد خلاص قلنا هيرشحوا خمس ست أنشيد وانت هتختاروا منهم ناشدين وبعد كده هم هيختاروا أختين ينشيدهم منكم الناشدين دو فسيكون صوتهم حلو بجد بعد كده فقرة المسابقة هتبقى, هتبقى أسئلة ممتعة مبهجة بجد وقلنا أمس الرحيم وريهان عشر أسئلة بقى في خمس درجات وهيبقى الجايزة فقرة الأنشيد هنسميها ايه فقرة الأنشيد هنسميها ايه اسمها ايه اسم فقرة الأنشيد ايه اختاروا اسم رقيق اسمها معايا اه لا اه هي اسماء برامج الأغاني تعتهم اسماء ايه؟ برامج اللي يبقى The, The Voice يبقى, يبقى تموت تانى ايه كمان؟ برامج الأغاني اسماء The Voice و ايه؟ و Star Maker و Star Maker و ايه كمان؟ و برامج تانى كمان؟ و Star Academy و Star Maker و The Voice و حاجة تانية؟ ويكسي فاكتور اختاروا لكم بقى اسم <تصفيق> اسم من دول بقى وإيه Islamic Star Maker وقرب ايدول يبقى ويته الله ايدول <تصفيق> يبقى ويته الله ايدول اي حاجة المهم اختاروا اسم اختاروا اسم الأقوات بتوع الانشادة انا بقترح ان اسم المسابقة يبقى عريس في علبة عريس في علبة خلاص اختاروا لكم مع بعض بقى اسم المسابقة يبقى عريس في علبة ويبقى لها اسم بعد كده بعد كده جماعة قلنا أمت الرحيم ورهان بعد كده قلنا الرسائل الصوتية تو الله ووجوته الله وريحانة وريحانة المصطفى هيكتبوا الرسائل ويكلفوا حد بتسجيلها منه أو من جبه الكلمات قلنا ست كلمات وقلنا أمال هتمسك ورشة التحضير وترتيب الكلمات اللي هتحدده صار اللي هتحدد ترتيب الكلمات صار مات يعني صار ما تحدد الإسكريبت يعني الإسكريبت ايه ترتيب الساعتين بالدقيقة هي هتبدي لي ترتيب الساعتين بالدقيقة زائد هتحدد موعد الليلة امتى زائد هتت ايه وهتتسلم مني كلمتي وتحدد مكانها هتتسلم مني كلمتنا وتحدد ايه وتحدد مكانها آه آه ماشي أنا حشوف أنا كلمتي بعرض مكان وهت وداقد الاخت ثرما ده هتبقى مسؤوله عن الدعاية عن الدعاية هتعملوا بقى بوستر قوي جدا بعن بالفقرات ها واسمائها بس مش باسامئ اللي هيدوها بالفقرات واسمائها وهتقولوا بقى ان ايه اللي في ضيف اللي هو مثلا فؤاد يعني بحيث ان هم يفهموا ان الفقرات ديت ها وهتكتبوا ان دول طالبات السنة الثانيه بالمعهد القرآن الدعوي على موقع الطريق لله ها على موقع الطريق لله وممكن تعمله لوجوهين لوجو للمعهد ولوجو لموقع الطريق لله يبقى لوجوهين كده ايه, ايه منورين البوستر كده وتعمله يعني اختنا سارمة هتتابع تصميم عايز خلاص يا جماعة خلاص كده الكلام كده واضح بإذن الله سبحانه المسابقة والكلمات والرزال الصوتية والأنشيط اه واختنا سلسبيل هتقدم فقرة التعارف فقرة التعارف الدين يا إما هتقسموا نفسكم نفسكوا بفرق تتعرفوا مع بعض يا إما إيه يا إما هتكون كل واحدة تعرف نفسها بقى وتقول بتحلم بإيه وكده قدام بعض بس تشوفوا طريقة مثيرة للتعاطف ما تبقى الشراب ومنقفلت فيه مثلا 40 أخت موجودين هتتعرفوا على بعض إذا هي تبقى حاجة طولة جدا فانتوا إذا تقسموا ورجت تعرف كل 3 بعض منكم بيأخذوا 3 أربع جدات وإيه ويتعرفوا عليهم بإذن الله سبحانه ربنا بارك فيكم جميعا شاء الله بإذن الله أنا مستني من أختنا صرمض تديني الإسكريبت الكامل وتديني البوست أنا مستني من صمت أنا الوقت مستني من أختنا صمت رقم واحد سكريبت الكامل تفاصيل الليلة رقم اثنين الموعد هي بقى مع في الموقع هتحدد الموعد رقم ثلاثة تصميم الدعاية ها تصميم البوستر الدعاية تصميم البوستر وتصميم برضو مقطع الدعاية يعني انت مش هتبقى بوستر بس الدعاية عايز الدعاية في أشكال إذا في مصتر وفي مقطع بقى مكتوب بامكتبي الفقرات والحاجات الحاجات الجديدة اللي فيها يعني رويشوا موضوع الدعاية تقترحها الدكتور محمد أن يمسك الدعاية حد مخصص صرمت خلاص اختنا صرمت انت مسؤولة عن موضوع الدعاية عايزين خطة دعاية خطة الدعاية أنا مستنيها منك يعني حتى لو هتلمو من بعض وهتعملوا دعاية بيسموها إيه سبونسر هتعملوا دعاية بعشر دولار كده ولا حاجة ثمانين جنيت للموم من بعضه هتعملوا دعاية على الفيسكل خلاص بإذن الله سبحانه ربنا يبارك فيكم إن شاء الله من أول مرة نطبق منهج التربية بالتخطيط الجماعي والتحضير الجماعي والتنفيذ الجماعي أنا منتظر بقى تقرير هذا اليوم بفارغ الصبر أيها يا أخت أمالة فضالي يسألي لو في حد عنده يسألي بسرعة بلما سيبكوا يا جماعة عنوان الليلة إيه آه العنوان العام احنا كنا نقول لها العنوان إيه عشيها صح الدين مش خلقة العنوان ده عالم عشيها صح عشيها صح يوم بناتي جدا ماشي الدين مش خلقة برضو أسلامت واجي الدين مش خلقة انتو يبقى أنا أتلب من أختنا صارمت برضو عنوان الليلة العنوان العام للين، العام لللينا خلاص اختنا مسلمة بتقول سؤال ضروري هل هدين نماذك تعادل من التطفيف هتطفيف من المدرس وانا بعضهم على حسب ما يأخذ عنده درس تطفيف في المعافية من الاولاد يعني ايو ارقاب يا اختي مسلمة مدير يفرج من الموظفين في الغياب، لا ده مش تطفيف ده ظلم ده ظلم يعني يعني يا ذاك الله قير ليك انت عايزين لقاء بمشرفات روايش رجعا أنت أخت رأي حرف دول الكلام بالمين؟ عايزين اللقاء بمشرفات المشبهات ده تبع الليلة تبع اليوم ده أنا الوزع جماعة بقلوك وعندوك وعندوك وعندوك في اليوم ده لو في أخت متقدم لا أخ عادي بالمفهوم بتاعنا فلوس والده من حرامه ومش بيصلي في المسجد الأخت ممكن تعمل إيه؟ بيقعد على قهوة ودكتوره مبسوط بنظرة الناس وكده وحصلوا رؤية شرعية هو ده يعني يا أختنا في الله ما هو بصي يعني مسألة زو... يعني قبول أخت ملتزم يعني واحد مش ملتزم ده موضوع خطير جدا قلت لكم ان عملت فيه بقصة عزمه خطيبي مش ملتزم المفروض ان الأخت لا تقبل أصر هذا النموذج إلا لو كانت عدة سن خطر يعني الأخت بقى خلاص ما عادش حد بتقدم له عدة سن نبدأ نتكلم يا أصلا تقبل الخطوبة وتحاول تعدله في الخطوبة ولكن ما توفقش على كتب الكتاب إلا لو الأخ وافق على الخطوط الحمراء يعني بقى بيصلي ما بيعملش منكر كبير إنما واحدة لسه وبتقدمها على الثان تقبل واحد مش ملتزم لها جماعة وردي بقى لكم معنا لحضرتك يا رايحة المصادرة تقول لحضرتك ده تبع اليوم برضو الإيماني تبع الليلة طب ماشي أنا مواسق خلاصي رقت رايحانة ونتبه مع دكتور محمد رفع التائي وقت وانا أقابلكم إن شاء الله الإسبوعات مش مشكلة بمشرفات الورش وإنقل هكذا حرام الحياة كله داخل في بعض إيه حرام؟ إنقل حرام إيه؟ طب ده حرام طبعا التفريق في المعاملة ده, ده, ده, ده هو ده اللي بيطلع الحفظ أصلا من أهم أسباب الحفظ في المجتمع التفريق في المعاملة هي بتقول هيتصلح ما أخت أمال ما يعني هي بتقول هيتصلح برضو أنا قلت لك وهي هي الوقت في سن أوليلي؟ هل هي في سن جواز؟ ولا هي عدت عشب يتقدم لها أحد؟ خلونا واضحين يا جماعة يعني هي عدت التلاتين ولا هي عند واحد وعشرين سنة ولا عشرين سنة ولسه؟ هو مش مش دكتور يجي أخذ منها دينها مش عشان يتقدم لها دكتور لازم يكون عندنا ثبات على دينها لا يا أخت السناء اللي عنده ضعف إيمان مش منافق كلنا عندنا ضعف إيمان ويعني و... كل ليلة عندها ضعف إيمان إنما يعني دي حاجة بذيته بتقل أنا برضو يا جماعة ما فينطنيش في حضور الأسئلة أنا مالوكوا أسئلة في الليلة الإيمانية عندوكوا أسئلة في الترتيب بتاع الليلة الإيمانية ولا لأ والده فلوسه حرام هي تتفق في موضوع والده ده ان هو يفصل فلوسه على فلوس والده ثم فلوسه حرام أبو هل أبو تجيب مخدرات في كل فلوسه حرام ولا أبو مثلا عنده دخل حلال من ورث مثلا ودخل حرام يبقى يتنوي ان الجزء اللي أبو هيجوزه به ده من المال الحلال كده يعني يعني ما برضو يا جماعة الموضوع في التفاصيل أما تلاب تقول ممكن يوافق وترجع عليه ما مع... لازم الأخت تحترز لدنا يا جماعة أول حاجة ما تقبلش غير لو ده طوقنا جابت نسبة لها ما فيش حد بيتقدم ثاني حاجة ما تقبل خطوبة لمدة 6 شهور وتبدأ تشوف بقى هيلسع يتغير ولا لا اللي بيقطع في الصلاة ده ما تتكوزوش إلا لما يتطلب في الصلاة فلوسة بو حرام صرف و... ما هو فلوس من فلوس بو, بو حرام صرف ولا فلوسها مو مال, مال مختلط والجزء الحلال كبير ينفع انه ابنه منه تنوي ان جواز ابنه في الفلوس الحلال وتتفق معه خطبها من الوقت ان ده فلوس حرام ما يتدخلوش بتا ما يدخلاش البيت بعد الجواز ما أختي أمال هي لسا بتقدم لها عرسان ولا لا هو ده اللي هو نعمل تصويت الآن ولا إنتقيتوا مع بعض بقى. أنا ستبكوا أنتوا مع بعض يا أختي أسان تواجه المعاد يا اخت ناهد اللي هتحدده صارمة المديرة الوقت فيه مديرة للليلة الإيمانية يعني تجرب ويكون على حسابها لا يا لو جرب على حسابها يا حرة أنا بقول لها الوقت المحاذير هي بقى هتتجاوز المحاذير وهتدوس من دين حرة بس يعني ممكن تبقى في مشاكل غير ان هي تفهموا حياتها برضو وتفهموا انها مرتبطت أخوات وبإتمان لا يحرماش منها أبدا وتاخد عهد عليه أمام الله آه طبعاً ما هي ممكن تتأثر بيوتك ذاكس يا أخت أمال ده ممكن وممكن تتأثر فيه وممكن ما تتأثرش بيه ولا تأثر فيه نعرف وما شاء الله يعني وكانت من أخوات اللي شغالها معنا وزوجها مش ملتزم وهي ملتزمة جدا ما شاء الله وشغالها ومطلقة وهي حفظت على دينها بفضل الله ما أثرش عليها بس هو رضي يعني هو قال لي أصلا أنا بحتسب على الله أن زوجتي تتطلب في الدين فبرضه تشوف يعني تتفاهم معا إيما في لغة تحوار بينهم انا لا انا مش بقى اي حاجة انا عايزكم يا اسلامتو اشي إنتو... انتو بقى تشيلوا للكم مع بعض ان شاء الله انتو ممكن تحتاجوا مني فريق العمل العشر اتنشر اللي انتو اللي هيشيلوا العمل ممكن تحتاجوا مني دكتور محمد رفعت قاعدة نص ساعة نهائية بعد ما توصلوا التفاصيل مثلا تبقى قاعدة خبرة نهائية قاديكم خبرات تانية إيه؟, ايه تقولوا احنا وصلنا الاسم كده طب رأيك ايه طب الاسكريبت كان رأيك ايه واخدين بالكم معايا واختنا ص ما هي آمت الرحمن بيقطع في الصلاة ما تكتبش الكتاب وبيقطع في الصلاة ما فيش كتب الكتاب اللي لما تظن انه, إنه انتظم في الصلاة طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيك وعزبك فقط شاء الله بإذن الله سبحانك الله وإحمدك أشاره الله لأنه نزارك الله